اثنان استمع إلى العبارات وأعدها السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ أي جهاز تريد؟ أريد ذاكرة فلاش وهل تريد شيئا آخر؟ أيهما أرخص؟ هذا أرخص من الآخر هذا أحسن من الآخر